هل يظهرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا يدفع نفس إيمان كُن اَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ او كَسَبَتْ فِي ايمانها خَيرا قُلْ تَنظُرُوْا اِنَّمَا تَنظُرُوْنَ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء ذي الحسنه فله عشر امثالها ومن جاء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 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَعْلَى رَبِّ اللَّهِ أَبَغِي رَبَّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى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 وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ إِنَّ بَكَسِيرُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ